بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر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 وجودك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا خالقنا راسقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيثا لها أسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وهمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوالنا من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نؤك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العتيق فاجمعنا في وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إخوانا على سرر المتقابلين إخوانا على الحي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واخض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقنا ما منا بتوفيقك وأيده بتأيدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم وفق رجال أمنا اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم انصر جنودنا المرافقين على حدود بلادنا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رميهم اللهم تقبل صيامهم وجهادهم ورباطهم وردهم إلينا سادهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم من فاجعل تدبيره تدميراً عليه اللهم اجعل تدبيره تدميراً عليه اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا